بسم الله الرحمن الرحيم سورة 129. لا ينكح إلا ذانية أو مشركة والذانية لا What? Oh. and <laughs> fall. Oh, well, يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم وَالَّذِي يَسْطَحُ أَنَا تُحِبُّونَ أَن يُبْرَأَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Oh uh -huh. ما تشهد عليهم أرسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئا ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون بالخفي ف وقنبا تلقى بينا وقيبنا لا آمنوا لا تصدقوا بيوت غير بيوتكم حتى تنسو وتسلمو على أهلها. ذلكم فإن لم تجدوا في غاباً فلا. وَإِنْ تِلًا لَنْ نَكُونَ ضُيُوفًا وَاللَّهُ بِمَا تَمْكُنُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عليكم لا حن أن تبقوا بيوتا غير مقصودة في غا متعلك و الله ما تبدون Uh oh لا ما ضر منها، واليَضْرِ النَّفِقُ مِنْ عَلَى أَجْوِبِهِمْ، وَلَا يُبْدِي نَزِيَّةَ تِبْنَا أَوْ آذَا ولا يضرن بأرجل ذن الذين لم ما يكفينا من زينت إلى الله جميعاً وَالَّذِينَ يَرْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِغُوهُمْ إِنَّ ستيكم على البغاء إن أردت حصل ومن وَقَالَ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مُّحِيطُونَ بِعِلْمٍ أَأَنزَلَ اللَّهُ كِتَابًا فِيهِ سِحْرٌ ۚ كَذَٰلِكَ Metel انها كان كان يا ذو زيتها يضيء لو لم تمسه النار نور على نور ما بكل شيء عليم إِغْيُوتٌ أَبِيْنَ اللهَ أَنْتُ فَعَلَ وَيُذْكَرَ فِيهَا مُجْوَزٌ يُسْبِحُ لَهُ فِي الغُدْ الأصل في بيوت الذين الله أنطفع ويزكر فيها اسمه ويزكر فيها اسمه يسبح. İzlediğiniz 119. يحسبه الضمآن له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته الله علي ثم يجعله كمن فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء God هو خلق كل ذا Va داب ام يطافنا ايحف اللهم علينا ورسوله بل Oh, uh -huh. أولا اللَّهُ الَّذِي نَآمَنُوا مِنكُمْ وَأَمِرُوا الصَّالِحِينَ يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَكَمْ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ بِنَا مِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ولا يبدلون نجم ولا يبدلونه من بعد خوفهم أم يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا رسول الله كم ترحمون؟ لا تحسبن هما Z علي صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهري و S aleykum ve aleyhim jonahun تأذن الذين من قبلهم كذا um وَمِنْ <تصفيق> آيَاتِهِ ne Thank you.